بسم الله الرحمن الرحيم نظم نخبة الفكر الحمد لله العليم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم فالله يجزي من لها قد صنفا أعظم ما جزى بها مصنفا فاخترت نغم ذرها المنثور في سلك هذا الوجز المشطور فقلت عائدا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقالي الخبر الذي يكون يلما من طرق وقد أفاد العلماء ذاك الذي بالمتواتر عرف وشرطه عند أولي العلم الف أن يبلغ الجمع الذي قد نقله حدا يحيل العرف أن يفتعله وأن يرى مستندا في النقل للحس لا الى الدليل العقلي فان يكن ثم طباق يشترط فيها استواء الطرفين والوسط والعلم حاصل به ضروره وما له من عده محصوره وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبيين فهو بفرد مطلق قد شهرا وإن تكن في غير أصله ترى فهو المقول فيه فرد النسب نحو تفرد بهذا الشعب وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشان وما له من الرواة اكثر من راويين فهو المشتهر وما عدا الاول في ايرادي فانه من خبر الاحاد وهو يفيد الظن عند الجلتي وقد يفيد العلم مع قرينتي وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند اولي المنقول ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه فخبر الآحاد حيث كان الوصل في إسناده استبانا بنقل عدل ضابط قد كملا ولم يكن عندهم معللا ولا يرى الشذود من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته وهو ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوتي لذا كما روى البخاري قدما ثم الذي له القشير قد نما ثم تما كان على شرطهما ثم على شرط البخاري علما ثم على شرط القشيري مسلم ثم على شرط فتن غيرهم وجاء حسنه على مراتبي بكلها يحتج في المطالب وما يكون قد اتى من طرقي فانه الى الصحيح يرتقي وان تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل ذي التفرد وان يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا ويقبل المزيد ممن يوثق ان لم يناف ما رواه الاوثق وان يكن خالف عدل منه بالحفظ والاتقان اولى منه فما روى الاولى هو المحفوظ والغير شاذ عندهم ملفوظ وان يخالف الضعيف الارجحا فسم بالمعروف ما قد رجحا وذاك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر وان وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد اعني النسب فهو الذي يعرف بالمتابعه وهي لتقويه ذاك نافعه وان تجد متنا بمعناه ورد فسميه الشاهد اذ له عضد والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر ثم تما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله فسمه مختلف الأخبار وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ فالمتقدم هو المنسوخ ومن إلى الترجيح إن يكن جهل وعند فقد الكل للوقف تقل ثم تما رد من الآحادي إما لسقط أو لطعن بادي فالسقط في إسناد متن إن يقف من أول فبالمعلق عرف وإن بإثر تابع تراه والمتن ما يرفعه سواه فذلك الذي يسمى مرسلا وإن تجده بين طرفيه انجلا بواحد فسمه منقطعا أو كان باثنين ففوق وقعا مع التوالي فادعه بالمعضلي ثم السقوط منهما قد ينجلي يدركه مريد للطلاع بعدم اللقاء والسماع من أجل ذحتيج إلى التاريخ فمنه تبدو صفة الشيوخ وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ متصف فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول فهو المدلس من المنقول وما به الخفاء أيضا حصل بما يكون للقاء محتملا فمن يكون لمعاصر النمى وما له به لقاء علما فالمؤسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله والطعن إن يكن لكذب الآثري وظهرت قرينه للناظر تشعر أن ما روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع وان يكن لكونه متهما فسم بالمتروك ما له انتما وان يكن حصوله لكثره غلط او لفسق او لغفلتي فذاك المنكر عند طائفه وقد يكون الطعن للمخالفه او سوء حفظه او الجهاله بحاله او وهم او لبدعتي اما المخالفه ان كانت ترى لكون راوي السياق غيرا فسمه بمدرج الاسناد او الازياد حل في اسنادي فذلك المزيد في المتصل من الاسانيد لدى المحصلي أو خلط مرفوع بمتن قد وقف فهو الذي بمدرج المتن عرف أو كونه أخر أو قد قدما فذلك المقلوب عند العلماء وانت تكن لكون راو بدلا بغيره ولا مرجحا جلا فهو الذي بالاضطراب وسما يفعل الامتحان حفظ منما وان بتغيير الحروف قد بدت ومنه صورة السياق قد خلت فان يكن بالنقط فالمصحف وان يكن بالشكل فالمحرف ولا تجز تغيير متن وردا بنقص لو مرادف تعمدا الا لمن يكون ذا عرفان بما به احاله المعاني وان ترد معنى الحديث ينجلي فافهم غريبه ومعنى المشكلي ثم تسوء الحفظ ان يكن طرا فذو اختلاط من له قد اعترى وإن يكن لديه لازما غدا فذلك الشاذ على رأي بدا وان تجد معتبرا قد تابعا شخصا غدا التدليس منه وقعا او من يكون حفظه قد ساء او الذي الارسال منه جاء او من يكون حاله قد جهلا فاحكم بحسن ماله قد نقلا ثم الجهاله تكون اما من كونه صار كثير الاسماء فربما سمي بغير ما اشتهر لغرض وذاك تدنيس ظهر أو كونه قد قل ما له نقل فقل من يكون عنه قد حمل أو كونه ما سم اختصارا فمن قبيل المبهمات صار. وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل ومن يسمى منهم وما يرى عنه خلاف واحد قد أثر فذاك بالمجهول عينا وسما وإن يكن فوق امرئ عنه نما ولم يكن توثيقه قد عرفا فذاك بالمجهول حالا وصفا والوهم إلا حب جمع الطرق وبالقرائن لأهل الحذق فما بدا به من المنقول هو الذي يعرف بالمعلول وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع أولى ولكن فسقه به حصل وما دعى الناس لما له انتحل فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد وما من القول عن النبي نقل والفعل والتقرير للذي فعل بالسند الموصول في الرواية إلى النبي تصريحا أو كناية فذاك بالمرفوع عندهم سمي فإن يكن عن صاحب ذاك وهو الذي في حالة الإسلام لقد لقي المبعوث للأنام ومات مسلما ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع فذلك الموسوم بالموقوف وإن عن تابع معروف وهو الملاقي مسلما ذا صحبتي ومات مسلما ولو عن ردة فذلك المقطوع عند النقلة كم فيه من فائدة محصلة وما عدا المرفوع مما أثرا فذلك الذي يسمى الأثرا وسم مسندا من المنقول مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل في الظاهر ومن قطاعه الخفي بضائر والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد فإن يكن إلى النبي يأتقي فهو المسمى بالعلو المطلق أو لإمام عمدة كالشعبي فسمه هذا بالعلو النسبي وذا الموافقة فيه لائحة وهكذا البدل والمصافحة كذا المساواه لشخص يعرف فمن روى ما قد روى مصنف لا من طريقه ولكن وافقه في شيخه فهذه الموافقه فان يكن في شيخ شيخه حصل له التوافق فذلك البدل وان يكن اسناده مع سندي ذاك المصنف استوى في العدد فبالمساوات لديهم عرفا فان يساوي شيخك المصنف فهو الذي يعرف بالمصافحه إذ انت كالذي به قد صافحه والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت وذاك للعلال مقابلا يرى فإن يكن راوي ومن قد أثرا عنه تشاركا معا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن فذاك بالأقران منهم وسما وإن وجدت كل شخص منهما روا عن الآخر فالمدبج وباب أمثال له لا يرتج وإن تجد من الرواة رجلا عمن يكون دونه قد نقلا فذاك من روايه الاكابر عن بعض اشياخ لهم اصاغر ومنه الاباء عن الابناء وعكسه وهو كثير جائي ومنه من يكون عن ابيه عن جده جاء بما يرويه وان تجد تباعدا قد وقعا بين وفاتي رجلين سمعا من واحد يكون غير مبهم فذاك بسابق ولاحق سمي وإن تجد بعض الرواة يذني عرو اتفقا في اسم ولم يكن جاء بشيء يفصل فباختصاصه يبين المهمل والشيخ إن أنكر ما قد أثر جزما فلا يقبل ما قد أنكره وان يكن بصيغه تحتمل فانه على الاصح يقبل واي اسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغه او حاله فهو المسلسل من الحديث وصيغ الاداء والتحديث إذا أردت نقل ما سمعته منفردا في لفظ من لقيته فقل سمعت أو فقل حدثني لكن سمعت يا أخذت يقري أصرح عند بعضهم وأولى فيما له سمع حال الإملاء وإن يكن شخص قرى عليه وأنت مسلم يا فتى إليه فقل قري على فلان وأنا مستمع إليه أو أخبرنا وإن تكن عليه قد قرأت منفردا فقل إذا رويتا قرأت أو يا صاح قل أخبرني وفي الإجازة فقل أنبأني ولفظ أنبأك لفظ أخبرا عند سوى من عصره تأخرا أجازني فلان أو شافهني والمتأخرون جاءوا بعني واحمل على السماع ما قد عن عنا من لم يكن مدلسا وأمكنا لقاؤه وقيل بل يشترط ثبوته واختاره من يضبط وأطلقوا فيما يكون كاتبه شيخ به أخبرنا مكاتبه وفي الذي يكون شيخ شافها لفظا بها أخبرنا مشافها وفي الكتاب قل إلي قد كتب والقيد في أخبرنا به وجب وفي المناولة قل ناولني وأتي بقيد إن تقل أخبرني وصححت إن قرنت بالإذن نحو أجزتك وحدث عني وقدرها عال على الاجازه والاذن يشترط في الوجاده وفي الوصيه وفي الاعلان وفي الكتاب لذوي الاحلام والاعتبار بالجميع ان وضح خلوها من اذنه على الاصح ولا تجز اجازه العموم او رجل مجهول او معدوم وان يكن بين الرواه وقعا توافق في الاسم والاب معا لكن اشخاصهم تفترق فذلك المتفق المفترق وان تكن اسماؤهم تاتلف خطا وفي اللفظ بها تختلف فذلك المؤتلف المختلف وإن يكونوا في الأسام ائتلفوا لكن في أسماء الأب اختلفوا أو كان فيهم عكس هذا يعرف أو كان في النسبة اشتباهوا والاسم والأب معا تراه فذلك الذي غدا يسمى بالمتشابه أجده فهما وقد أتى منه ومما قد خلا عدة أنواع لمن تأملا ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم ثمت أحوالهم القائمة من ضعف أو جهالة أوثقة ورتب التعديل والتجريح فإنها من آلة التصحيح فأسوأ التجريح أن يعبرا بأفعل التفضيل في من أثرا وبعده كذاب أو دجال وأسهل الجرح إذ يقال سيء حفظ الليل نوفيه أدنى مقال الله خذ تنبيه وأرفع الوتب في التعديل ما قيل فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس او الأنامي وبعده تكرير لفظ سامي كثقة ثقه او ثبت ثقه واخفض المراتب الموثقه ما كان مشعرا بان قد قربا من اسهل التجريح عند النجبا ويقبل الواحد في التزكيه إن كان ذا معرفه وخبره وقدم الجرح على التوثيق إذا أتى مبين الطريق من عارف فإن يكن ما عدلا فانه يقبل منه مجملا واعن بكنيه الذي قد سميا وباسم من من الرؤوات كنيا ومن سمي بكنيه ومن غدت له نعوت لو كنا ومن غد اسم أبه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا كنية زوجه ومن قد نسبا ابن إلى من لم يكن له أبا ومن غدت كنيته فيها خفا إن لم يرد بذكرها ما عرف ومن يكون الاتفاق وقعا في الاسم واسم الجد والأب معا أو في اسمه وفي اسم شيخه ظهر وشيخ شيخه الذي عنه أثر ومن غد اسم شيخه مساويا لاسم الذي يكون عنه راويا وما من الأسماء غدا مجردا وما الذي يكون منها مفردا وما من الكناء والألقاب يكون مفردا من أنسابي وهذه تكون للمنازل مثل انتسابهم إلى القبائل ومنهم من انتسابه يفي إلى صنائع لهم أو حرفي والاشتباه والوفاق جائي فيها كما يجيء في الأسماء وربما تأتي لقوم لقبا وعن بما كان لذاك سببا وبالذي يكون منهم مولا في من أسفل أو من أعلى أو حلف ومن يكون منهم ذا إخوة أو أخوات يعلم وعن بما يليق بالطلاب وبالمشايخ من الآداب ووقت سن الحمل والتحديث وصفة التحصيل للحديث وصفة الضبط لنفس اللفظ وذاك بالكتاب أو بالحفظ والعرض والسماع والإسماع والارتحال فيه للبقاع وصفة التصنيف للذي حمل إما على الأبواب أو على العلل أو الشيوخ أو على المساند وعن بأسباب الحديث الوارد قد انتهى النظم لتلك النخبة فالحمد لله ولي النعمة وأفضل الصلاة والتحية على محمد النبي الرحمة وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار